الحقه ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكاء واحدة في يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي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 إني ظلنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبش باسم ربك العظيم